اسم الاب والابن والروح القدس الالى الواحد امين اخر موضوع نتكلم عن كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم اللي هو موضوع الرسالة او الكرازه او البشارة او الخدمة او المسؤوليه اللي علينا بقى احنا شوفنا الامتيازات اللي عندنا وشفنا التميز اللي احنا واخدينه بالمعموديه بالميرون بالتناول وشفنا الصراع اللي بيننا وبين العالم المستمر ان كان حروب من الشيطان واعوانه وان كان ضيقات وتجارب يسمح بها ربنا عشان نفضل متميزين ومختلفين فاضل الرساله بقى فاضل الاختلاف نفتح متى ثمانيه هنقرأ آخر الأربع أنجيل أيتين في آخر كل إنجيل لأنه هتكتشف حاجة جميلة أنه نهاية كل إنجيل هو الموضوع ده بمعنى معنى إيه؟ لو أنت حبيت ربنا وقبلت الإنجيل وماسك في المسيح لازم ده يوصلك أنك تبقى مسؤول عن اللي حواليك لازم ده يحسسك أنك لازم تقدم اللي أنت خدته ده للناس كل الأنجيل بتقول كده نهاية القصة بتاعت ربنا يسوع على الأرض معناها انك أنت تبقى مرسل من قبل المسيح له المجد كما أرسلتني أرسلته في متى 28 آخر الإصحاح خالص وأما الأحد عشر الميزان عدد 16 فانطلقوا إلى الجليل حيث أمرهم إلى الجبل حيث أمرهم يسوع ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا من رغم ان هو هزبط لهم الأيام قبل كده فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام والى انقضاء الدار يعني إيه يعني ربنا يسوع كان قال لهم اسبقوني الجليل فاكرين خصر يوم القيامه قال لهم أنا هروح اقابلكم في الجليل الجليل ده المكان اللي ابتدى خالص الخدمة فيه واختار منه التلاميذ كل التلاميذ تقريبا جليليين وجليليين دول يعني غلابه فقال لهم يلا نبتدي بقى القصة من الأول نرجع تاني والمسيح قام فنقدر نرجع سبكوا بقى من أرشاليم والهيكل واليهود والرومان والدوشه دي كلها تعالوا نرجع عند الخضرة والطبيعة والجبل والجليل حيث الذكريات الأولى طبعا كانوا فرحانين قوي التلاميذ لأن دي بلادهم فروعوا للجليل فربنا يسوع جالهم ولسه بعضهم في شك لأنه لسه قيامه طازة وتاكدوا من من القيامه لانه تقدم وقرب منهم وشافوه وقال دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض فذهبوا يبقى المسيح هنا بيدينا مسؤوليه كل اللي عنده ايمان بربنا يسوع واستوعب كلام ربنا اللي في الانجيل يبقى مسؤول اذهبوا وتلمزوا جميع الامم احنا دورنا غريب قوي طيب يا رب احنا دول تلميذك ودول ناس كويسين يعني تعلموا على قدك ثلاث سنين ونص احنا ناس على قدنا قوي مبتدئين معلش احنا علينا دور تلمزة كل مسيحي اسمه تلميذ فضلت الحكاية دي حوالي عشرين سنة ما كانش في حاجة اسمها مسيحي في الاول كان اي حد يدخل الإيمان يسموه تلميذ الرب ما كانش التلميذ هم الاثناشر ولا السبعين عشان كده يقول لك وكان رجل اسمه حنانيا وهو تلميذ للرب ايه تلميذ للرب تطلع طلع أسقف في الصين بعد كده ايوه بس هو كمسيحي اسمه تلميذ وفي سفر الاعمال يقول دعوا التل... دعية تلميذ اولا مسيحيين فانطق يعني حتى تسميه كلمة مسيحي دي جت متاخر وفي بلد تانية غير اورشليم انما كلمة المسيحي كان زمان معناها متلميذ عشان يفضل المسيحي فينا تلميذ ويتلمز خلي بالكم كل مسيحي تلميذ ويتلمز شغلته كده تلميذ لمين للتلاميذ والتلاميذ تلاميذ لمين للي قبلهم وهكذا لغاية ما نوصل لرأس الهرم ربنا يسوع له المجد نفسه عشان كده في ناس تسأل سؤال ساذج تقول هو المسيح ما كتبش كتاب ليه لا ما كتبش كتاب ولا قال للتلاميذ اكتبوا كتاب وكتاب. انما قال لهم ايه تلمزه هو عمل ايه تلمذ لان الحياه المسيحيه مش معلومات ومش سطور وايات الحياه المسيحيه هي حياه المسيح نفسه اللي تتنقل بالعشره دي اللي بيسموها التلمذه التلاميذ ما كانوش يقعدوا فصل والمسيح يمسك صبوره ويتكلم لا المسيح عمل ايه خدهم وسرح بيه يناموا وياكلوا ويشربوا ويغرقوا ويصوتوا ويفرحوا ويطلعوا شياطين ويلفوا البلاد ويرجعوا له واخذين بالكم ثلاث سنين ونص شربوا المسيح لأول المجد عرفوا ازاي بيصلي شافوه حط ايده على كل مريض شافوه طويل البال مع اليهود شافوه حنين على كل انسان شافوه بيعمل الاطفال ازاي شافوه بيبارك في عرس قانا الجليل شافوه بيصلي شافوه متجلي شربوه شرب واخدين بالكم فلما صعد المسيح بقى كل واحد فيهم المسيح جواه كتاب جواه قبل ما يكون هم كتبوه هم اللي كتبوه بس كتبوا اللي جواهم خلي بالكم كتبوا الحياه اللي شربوها من المسيح كتبوا التلمذه اللي تلمزوها على المسيح عشان كده أساس المسيحية كلمه التلمذه الاساس عشان كان في يقول لك أنهارا الإنجيلو بس لا صدقني لا التلمز لازم يكون لك أب يتلمذك وانا يكون لي أب وهو له اب ونطلع السلم تاني رأسا لغاية ما يبقى المسيح هو اللي في الاول اللي قال لنا تلمزه جميع الامم وانت خادم لسه مبتدئ هتروح تتلمز ناس عشوائيات ما يعرفوش منهم من شماله بس هتتلمذهم. وهتأخذهم من إيديهم يحبوا ربنا ويفهموا على قد ما يقدروا ويمسكوا في ربنا ويشبعوا بالأسرار ويحطوا عنهم على السماء ويدخلوا وراك على السماء هي الرحلة كلها كده اذهبوا وتلمزوا كما أرسلتني أرسلتهم زي ما بعتني أتلمزهم أنا النهاردة بعتهم يتلمزوا الأجيال اللي وراهم يبقى المسيحيه المذا مستمر ده اللي بنسميه في العلم الكنسي بنسميه التقليد يعني ايه التقليد تقليد مش معناه بنقلد اللي قبلنا لا هي tradition كلمه ادق وان كانت برضو بتتفهم غلط احيانا لما يقولوا التراديشنال churches يعني كنايس التقليديه في ناس بتقول ايوه دي الاصوليه بقى دول الناس اللي هما ما بيتحركوش من مكانهم لا لا لا دول الناس اللي اللي متمسكين بالمصدر بالينبوع، بالاصل اللي في خط ربطهم من ألفين سنه بالمسيح وهو بيوعظ وهو بيعمل معجزات وهو بيحط إيده على الناس في خط ربطهم في روح شربنها كده في حياة تلقوها قبل ما يكون في انجيل مكتوب في ايديهم وفي اجيال كانت اميه ما تعرفش تقرا بس هيسبقونا كلنا للسماء كانش في ايديهم كلام بس كانوا مسيحيين احسن مننا ما كانش في انجيل مطبوع ده الطباعة كطباعة ابتدت من كام؟ 300-400 سنة كمطبعة طب المسيحيين كانوا عايشين ازاي كانوا احسن مننا لانهم كانوا شربين الروح كانوا تلاميذ للرب فالوصية اذهبوا وتلمزوا جميع الامم يبقى لازم انا وانت نبقى تلاميذ نعود نتلمز على الكنيسة اللي شربة المسيح على أبونا اللي متلمز على اللي قبله على اللي قبله تلاميذ الرب عبر الأجيال تلاميذ الكنيسة اللي فيها المسيح وهنا أفتكر قول جميل قول أغسطينوس يقول إيه؟ يقول لما كان المسيح على الأرض كانت الكنيسة مستخبية جواه وكان بيعمل كل حاجة لحسابها ولما صعد المسيح للسماء، بقت الكنيسة باينه على الأرض والمسيح مستخبي فيها وبتعمل كل حاجة لحسابه نقولها تاني لما كان ربنا يسوع على الأرض فين كنيسة العهد الجديد لسه مش باينه مستخبية جواه وكل اللي بيعمله المسيح وهو على الأرض مش بيعمله لنفسه هو بيعمله لحساب كنيسته حساب الأجيال اللي جاي هو لا محتاج يتجرب ولا محتاج يصوم ولا محتاج يتعمد ولا محتاج يموت ولا محتاج يقوم هو بيعمل ده كله عشان انا اللي محتاج لما اتجرب اغلب وانا اللي محتاج اتعمد عشان اتولد ولاده جديده وانا اللي محتاج اغلب في الصوم ما بعرفش اصوم وانا اللي محتاج اموت واقوم لاني لو مت مش هقوم لوحدي وانا اللي محتاج اصعد انما المسيح كده كده مال السما والارض فيبقى المسيح كل اللي بيعمله بيعمله لحساب كنيسته نهار المسيح سعت في السماء فين كنيستو كنيستو على الأرض انما كنيستو جواها المسيح جوانا وعلى مذبحه في كل حت بنعمل كل حاجة لحسابه مختين بالكم زي عريس وعروسه بيموتوا في بعض هي هو عايش عشانها وهي عايش عشانه هو كل اللي بيعمله بيعمله لها وهي كل اللي بتعمله بتعمله ليه انما اللي باين النهاردة قدام العالم إيه كنيسة لكن المسيح جوا الكنيسة وكل اللي بتعمله الكنيسه بتعمله لحساب عريسها ودي عن طريق التلمذه اذهبوا ما قالش اكتبوا ولا اعملوا معجزات ولا ولا كده واعظوا لا قال اذهبوا وتلمذوا عشان كده حياه التلاميذ تلاقوها لا تخلو ابدا من العمل الشخصي كل واحد منهم كان له تلاميذ خصوصيين بقوا اسقف فوالاسقف بقى لهم تلاميذ بقوا اسقف وهكذا وفي تلمزة عامة الشعب يتعلم وكل واحد يأخذ ويخدم وبقى الهرم عمال يكبر يكبر يكبر إلى آخر الظهور تلمزوا جميع الأمم طبعاً ما بعيدتش الحكاية لليهود بقى خلاص كل الدنيا محتاجة التلمزة وعمدوهم لو قبلت الف ألف بتلمزة أنك تقبل المسيح ربنا ولو أمنت بالمسيح كإله وفادي ومخلص يلا اتولد ولادة جديدة تتعمت يبقى المسيح بعتنا عشان نعمت هالحطة دي احنا بطلنا نعملها يعني للأسف ما بقناش بنقبل كتير جديد لكن لما تقروا سفر الأعمال تلاقوا التلاميذ كانوا ماشيين بالمسترع على الكلام ده يتلمزه وكان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون معمودية يوميا بالمئات والألافات ليه التلمزة شغاله والمعمودية بدلها لأن المعمودية هي النعمة هي السر هي الحاجة اللي ما تجيش بالعقل والكلام دي هديه السماء للارض ده الشخص الميت بني آدم هيتحول إلى شخص حي ابن لله دي عظمة بقى دي حاجة من السماء يعني الكنيسة مخبية كنز أول ما تلمز واحد تقول له تعالى افتح لك الكنز خد ما تقولش الحد تدي له الجوهرة الغالية كثيرة الثمن اللي مضش الغني الناصح باع كل شيء واشترى فكل واحد يبيع الدنيا ويجري عشان يقول اتعمد بس اتعمد واموت اتعمد والدنيا كلها تروح مش مهم ايوه صح هي دي الجوهرة مش قطر كنيسة عندها جواهر اغلى اغلى حاجة واغنى حاجة في الدنيا طب بعد ما نعمدهم كفاية كده لا وعلموهم جميع يعني يحفظوا جميع ما أوسيتكم به كم فعل هنا أربع أوامر اذهبوا يلا اتحرك من مكانك لو أنت مسيحي لازم تتحرك اذهب يعني اخرج يعني ما تعيش لنفسك ما تعيش تأكل وتشرب وتنام وتجيب فلوس زي ما الناس بتعمل انت واخد حاجة غير الناس انت ربنا اشتراك بدمه وكتب اسمك في السماء وكم يومه هتبقى عنده طب هتروح تقول له ايه اذهب اثنين تلمز تلمز اللي انت بتاخده دي اللي انت بتسمعه قوله اللي انت شربته شرب اللي بعديك اللي انت حفظته حفظه لاولادك هي دي التلمذه وبعدين عمدهم مش لازم انت بقى الكلام ده هنا للرسل ها وديهم الكنيسة يتعمدوا يا سلام لما بلاقي خادم جايب حد يتعمد على كبير كده بيبقى فرحان اكتر منه طبعا زي ما بولس يقول كده عن أنسيموس أنا ولدت في قيودي فرحته هو جاب له صيدة جوه السجن عرف واحد بالمسيح وهما في السجن في الزنزانة اللي جنبه أيو بس كان فرحان بيقاو تولد في المسيح جوه السجن فكان غالي عليه قاو فبعد في جواب كله حب يقول لي فليمون ده أحشائي ده حتى مني ده ابني ده إقباله نظيري أنا زي زيه إيه ده كله ده أيوة دي فرحة الخادم بالمولود الجديد زي الأم اللي جابت بيبي حتى لو كان أكبر منها وعلموهم إحنا علينا مسؤولية تعليم مش أنت خدت طب ما تدي مش أنت سمعت طب ما تقول ولا أنت بتسمع لنفسك ولا أنت بتاخد لنفسك طب قل وراك وأولادك وجاهله اللي ما يعرفوش حاجه والناس اللي ملهاش حد يقول لها ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات يعني الملائكه تقول كده يا حلاوه رجليهم اللي يقولوا كلمه ربنا دول ما اجمل اقدامهم مش حتى اصواتهم ده رجليهم غاليه خطوتهم غالية ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات وبعدين عندنا وعد بقى أربع أوردرز وعد اذهبوا تلمزوا عمدوا علموا وها أنا معكم كل الأيام مش هسيبكم ابدا بس خليكم شغالين كده بتحرك لبر وانت بتتحرك تلمز اللي انت خدتوا الدين وصلهم للمعمودية عم المعروف اوعى تعطلهم أغلى حاجل المعمودية وبدلها كل الأسرار خلي بالكم يقول يقولتهم ما قالش التناول لي ما هي كده أصل ده الباب اللي دخل خلاص هيدخل من المعمودية متع بالباقي بالتوبة والاعتراف والتناول والمسحة المرضى والزواج المقدس خلاص دخل من الباب دخل على الملكوت بتاعنا بس سيدي الباب وعلموهم والتلمزة والتعليم متقاربين إنما مختلفين في حتة التلمزة روح التعليم مسج الاولانيه ممكن توقف تصلي فيتعلم منك الصلاة انما الثانيه يسالك تجاوبه واخدين بالكم ودي في حياه التلاميذ واضحة قوي مره شافوه بيصلي قاعدين كده يبصوا عليه وبعد ما خلص قالوا له علمنا يا رب ازاي نصلي فقال لهم طب يلا متى صليتم فقولوا ماشي نشوف مرقس انجيل مرقس انتهى ازاي مرقس 16 من أول آية خمستاشر وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان ثاني اذهبوا نفس اذهبوا اكرزوا هذه تلمزوا شبهها وبعدين عمّده من قامنا واعتمد نفس التسلسل مش وحطت هنا تحذير مهم من لم يؤمن يدان يعني ايه النهاردة طلع لنا بضعة جديدة بتقول ايه يمكن الناس تدخل السماء بأخلاقها الدين الجديد النهاردة في دين جديد الدين الجديد خطير قوي في دين في العالم النهاردة هو دين الأخلاق نيو ايج موفمنت يعني نوع من التسميات بتاعته وحاجات كثيرة شبه كده يعني ايه؟ يعني الناس أخلاق من قال كده؟ الموضوع مش الناس أخلاق احنا كده كده محكوم علينا بالإعدام كلنا عاوزين حد يرفع الحكم الموضوع مختلف انت رب رأيك ايه؟ مش رأينا في بعض ايه؟ احنا كلنا ضيعين انت رأيك ايه؟ اهو من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان الدينونة تقع على من لم يؤمن يبقى احنا شغلتنا عوزين الناس تؤمن عشان ما يقعوش في الدينونة ما ينفعش الواحد يقول في طريق تاني غير المسيح طب وكان المسيح جي ليه وكان مات ليه وكان بهد الروح ليه هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه ويتكلمون بألسينة جديدة يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فابرقون بس خلي بالكم هذه الايات ايه مش تتقدم المؤمنين تاتبع المؤمنين ايه الفرق اوعى تبقى اهم حاجة المعجزات المعجزات في ديل التعليم فهمي ازاي انت رحت تقول للناس ايه انا بعمل معجزات لا لا انت تقول للناس ربنا بيحبكم وجي الدنيا ومات عشانكم وراح يحضر السماء والشاطر اللي قبل أخذين بالكم؟ انت بتقول لهم الكلام ده وبعدين تطلع ايه زي ما موسى كده قال له مش هيصدقوني قال له طابر من العصا اللي في ايدك رماه طلعت حي قال له مسك رجعت عصا قال له دي ايه دي ايات تعمل ايه تتبع المؤمن وراك كلام المسج اهم الرسالة الايمان اهم انما المعجزات فدئة الايمان انما احنا مش نازلين للعالم بمعجزات لا احنا مش دخلين السوق بمعجزات مش بنعمل الدعاية بتاعتنا بمعجزات لا انما ربنا يثبت الكلام بالآيات التابعة ساعات واحد يبقى مش مصدق ومتشكك فربنا ربنا يكشف عن صدق الكلام بمعجزة ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله أما هم فخرجوا هاي وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ها أنا معكم كل الأيام نفس الفكر ويثبت الكلام بالآيات التابعة معجزات في رجليهم بقى على الماشي نشوف معلمنا لوقا قالها ازاي لوقا آخر إصحاح لوقة 24 نبتدي من عدد 44 وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا يبقى احنا بنبشر بثلاث بح... بح... بح... حاجات بنبشر بالمسيح باسمه ثاني موضوع توبه ثالث موضوع امنه او الغفران يعني ايه او هما موضوعين لو بتعوز باسمه يعني انت بتبق... بتقدم ايمان للي هيقبل الايمان ومعاه توبه لان دي سك مفيش غير كده دول القضيبين اللي بيمشوا عليهم الكنيسه التوبة والإيمان ودول مستمرين طول الخط وممكن في أي لحظة لو تقطع القضيب ده يتقلب القطر الإيمان لو وقف أو ضعف أو بعد تتقلب الحياة ولو التوبة وقفت برضه لما هما دوم القضيبين اللي فوق منهم الكنيسة ماسكه النعمه بالأسرار كلها تجي اللي عاوز معمودية فيه ابن الله وتدي للتائب جسده دم دمه ربنا يثبت وتدي ملئ الروح القدس للمؤمنين ايه ده كله ده احنا ماشينا على القضبين بتوع التوبة والايمان ما تبطلوش تتوبوا وما تبطلوش تؤمنوا الايمان مش موقف خدته في لحظة في حياتك الايمان رحلة العمر كله والتوبة مش لحظة وعدت ربنا بحاجه التوبة هي لحظة العمر كله هي وعد الحياة كلها كل لحظة انت بترجع تقول له ارحمني يا رب اعني يا رب ابتدي تاني يا رب هقع واقوم تاني يا رب اوكي انت ماشي صح فهنا بيقول ايه يكرز باسمه بالتوبة ومغفره الخطايا لجميع الامم مبتدا من اورشليم وانتم شهود لذلك وهنا ارسل اليكم موعد ابي موعد ابي ده الروح القدس فاقيموا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالم اخر انجيل في انجيل يوحنا اصحاح عشرين عدد عشرين عشرين عشرين يقول إيه لما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إزراء الرب فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا هي نفس اللي قالها إنجيل يوحنا بس في صلاة يسوع الختمية تعت أول مبارح كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم انما ما خدوش الاوردر ساعتها ده هو بيتفق مع الاب انت جبتين الدنيا دي وبعتتني وانا انا لك فانا هبعتهم مكاني انما بعد القيامه قال لهم يلا أنا خلصت دور عليكم فقال لهم اللي اتفق فيه مع الاب اول امبارح مخزين بالكم قال لهم كما ارسلني الاب ارسلكم انا يلا اتحركوا اذهبوا وبعدها تلمزه وبعدها عمده وبعدها علمه وها أنا معكم كل الأيام وأنا مش هسيبكم ابدا يبقى هيا دي رسالتنا في الحياة ككل طب يعني إيه بقى ناخدها بكلام مبسط شويه عشان مبقاش كلام شكله كبير يعني الأول أقول لكم إيه ده وافع الكراسة اللي يدفعك أنت كإنسان ليك بيتك وشغلك وحياتك وعاوز تفرح بولادك وبعمرك ان الحاجات دي كلها تبقى ثانويه وتبقى في حاجة برايماري كده شغلك هي الرسالة اللي المسيح حملها لك ايه الدوافع؟ اول دافع هو الكلام اللي احنا قلناه اذهبوا ان دي وصية المسيح ان دي المسئولية اللي حطها عليك المسيح انت محمل بمهمة ودي واضحه قوي في كلام المسيح في مواقف كتير قال انا نور العالم وبعد شويه قال ايه انتم نور العالم احنا ولا انت يا رب قال ما انا فيكم وانا هشتغل من خلالكم ولا يمكن ان تخفي مدينة ان على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال انت مدينة ان على جبل تقول يا رب انا حته بني ادم غلبان ابدا المسيح هو الجبل وانت البلد اللي فوق الجبل حتى لو انت باصس على الجبل من بعيد شايف جبل والضخل ومدينة قد النمنمة كده معلش بس الناس عينها على المدينة مش هتبص على الجبل مش شايفين الجبل عينهم على المدينة المسيح مستخبي فيك فانت نور العالم المسيح حط روحه فيك ليه؟ عشان تنور للدنيا الظلمة زي هو كان في العالم كان منور الدنيا انما النهاردة صعد وساب نوره فينا فدي مسؤولية فحكم المسؤوليه يخليك عارف انك مسؤول عن الدنيا مسؤول عن اللي حواليك مسؤول مش تربي مسؤول مش انك ت... لا ده أنت مسؤول انك توصلهم السماء تنورهم فيبقى اول دافع للقرازه المسؤوليه اللي حطها علينا ربنا يسوع كما ارسلتني ارسلته انتم نور العالم انتم ملح الارض اذا فسد الملح بماذا يملح الدنيا دي تبوظ خالص لو إحنا بوزنا فمي إزاي؟ لو المسيحيين اللي مسكين في المسيح اختفوا الدنيا دي تبقى سدوم وعمورة ما ينفعش فيها غير الحرق خلاص إذا فسد الملح بماذا يملح؟ احنا الأمل في ان الدنيا تتعدل هو ربنا شايف كده؟ هو مش حاطة أمله في شخص ما سمعش عن المسيح إلا من خلالنا لكن هو عشان كده قال أول مبارح فاكرين لست أسأل من أجل العالم بل من أجل هؤلاء مش رب عشان دول اللي شايلين الرسالة دول المسؤولين عن المهم دول اللي فيهم النور دلوقتي دول الأهم دول لو مش هيفسدوا العالم كله هيبقى له طعف الملح هيملح الدنيا تاني دافع للكرازة حب الناس تلاحظوا انه يوحنا الحبيب دايما يربط حب ربنا بحب الناس بس في وقت عشان نقول كل ده بس هتلاقوه في رساله يوحنا الاولى بشكل واضح المسيحي الحقيقي ما عندوش غير كلمتين دول بيحب ربنا وبيحب الناس طب زمتك لو بتحب الناس تقدر تقعد رجل على رجل وتتخيلهم وهما في نار جهنم بيتلووا الى اخر الظهور تبقى تبقى كداب لو قلت بحب الناس إذا كان إيمانك بسيط أن اللي معرفش المسيح ده مصيره تبقى قاعد تتفرج على الناس وهي بتغرق وهي بتهلك إيه موقفك؟ هتوري وشك منهم ازاي يعني على رأي حد, حد من ال... أبقى حكى حكايه حكاية أن واحدة حلمة الصبح حلم يعني حلمت وهي نايمه كده يعني ان واحدة صاحبتها بقالها سنين ما شافتهاش بعتالها جواب من جهنم بتقول لها انا زعلانه منك انت كنتي خادمة وانا صاحبتك وعمرك ما كلمتيني عن ربنا ونبهتيني وابعدت عني والايام فصلتنا ودي فرصتي راحت وكان كبوس فصحيت منزعجة جدا فرفعت سماعة التليفون تتكلمها لقيتها ماتت امبارح فكائدن الرسالة حقيقية شوفوا احساسها يبقى صعب ازاي في ناس حواليك لو ملحقتش تفتقدهم تسأل عنهم طب انت عرفت هما ما بعرفوش ليه ما دت لهمش فرصة ليه طبعا محتاجة حكمة ومحتاجة كل اللي بنقوله بس الموضوع في دماغك ولا مش في دماغك انت بتحب الناس ولا مش بتحبهم؟ طيب اذا كنت بتحبهم سايبهم يغرقوا ليه؟ سايبهم يهلكوا ليه؟ في تعبير قاله القديس يهوذا فرسالته اللي هي إصحاح واحد هتلاقوها فقبل الرؤي على طول رسالة يهوذا عدد 23 هقرأ من 20 برضو أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية وارحموا البعض مميزين شوفوا بقى أنا وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد أذكر كاهن مرة حكى لنا اللي خلاه يتكرس انه حلم حلم حلم حلم انه بيت بيولع والناس الناس اللي جوه دول هو عرفهم كلهم الوشوش اللي بتصوت جوه دي هو عارفها فلقى نفسه بيجري وبيدخل وبيشيل واحد واحد ويطلع بيه ولما صحي فهم الآية دي مختطفين من النار فقدم استقالته وابتدى حياة التكريس لأن احنا بتوع مطافي بس ما يهمناش نطفي النار يهمنا نختطف من النار عاوزين نسرق الناس اللي هتروح جهنم دي فيقول خلصوا البعض بالخوف حتى لو اضطريت تخوف واحد تقولوا يا أخي انت مش خايف من جهنم؟ انت مش خايف توقف قدام ربنا وانت ما تعرفوش خالص؟ وانت ما عملتش ولا حاجة تقف بيها قدام ربنا؟ خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار ولما تبقى النار في دماغك مبغضين حتى السوب المدنس من الجسد يعني كل آثار الخطايا انت بتكره الخطيه وسرتها ورحتها حاجة بغيضه ليه عشان في نار؟ هتاكل ناس كثير يبقى من دوافع الكرازه حب ربنا ان ربنا اداك مسؤوليه حب الناس الخوف من النتيجه وضياع الفرصه نحط دافع كمان مريح للاعصاب شويه اجر الكارزين اجر الكارزين قبل يهوذا بكم اصحاح كده تلاقي رساله يعقوب ويعقوب ده اخو يهوذا بقى بالمناسبه <سؤال> <سؤال> اخوات فؤاد <شقاعة>, فعلا والاثنين ولاد خالد ربنا يسوع له المجد يهوذا ويعقوب ja اللي كتبوا الرسائل دي يقول ايه يعقوب في اخر كلام خالص في رسالته يعقوب خمسة عدد تسعتاشر ايها الاخوه ان ضل احد بينكم عن الحق فرده احد فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويسطر كثرة من الخطايا لو جبت واحد واحد بس انت قدام ربنا عملت حاجة كبيرة قوي قد خلصت نفسا من الموت الدكاتر اللي فيكم عد عليهم الاحساس ده اكيد بالذات اللي بيشتغلوا في حالات الاميرجنسي لما تنقذ مريض بيموت جيلك احساس رائع. احساس جميل ان في واحد كان هيموت وراء عيال وراء زوجة مثلا او ام وراها اطفال او طفل حبيب ابوين وانت انقصته انت انقصته شعور جميل يخليك طول اليوم سعيد طبعا هي نعمة من ربنا لكن ها اداك فرصة تشارك في الدور ده انما اللي انت انقصته ده هيعيش قد ايه كام سنة اسره او طوله وهيموت تاني إنما اللي انت هتنقذه من نار جهنم ده هيفضل عنده عرفان ليك إلى الأبد ده هتبقى السماء كلها تذكر لك هذا العمل إلى آخر الظهور من رد خاطئا عن ضليل طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا يعني الخطايا الكتير قوي اللي عملها انت شاركت المسيح تستر عليه ما هو, المسيح هو اللي بيسطر على الخطايا طبعا إنما أنت بتعب المحبة اللي عملته والكرازة اللي قدمتها والزن عليه لغاية ما جبت الربنا دخلتوا في سكة التوبة عرفتوا سكة الكنيسة غسل خطايا في دموع التوبة والاعتراف ومية المعمودية عملت ايه؟ سطرت على صفحته السودة خالص اتلغت يقف في أبيض والفضل ليك بالمسيح لكن ليك فضل؟ يا ده ما فيش من المهمة دي ما فيش أعظم من الرسالة دي ما فيش أخطر من المسؤوليه دي نفس الكلام قاله العهد القديم على فم دانيال النبي دانيال النبي كان صاحب رسالة لأنه كان مختلف وعاش مرفوض ولكنه ظل موجودا لكي يكون صاحب رساله دانيال 12 يقول ايه دانيال 12 يقول ايه عدد اثنين. يقول كثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى الحياه الأبدية وهؤلاء الى العار للازدراء الابدي بيقول اللي في القبر كلهم هيصحى في ناس هتروح الحياة الأبدية ده الأيامة، وفي ناس هتروح العار والإزدراء الأبدي لا نرجو هنم نفس التعبير اللي قاله المسيح بالضبط في حن خمسة تأتي ساعة فيها كل من في القبور صوت ابن الله فيقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة هي لحظة واحدة فيها فرز. إنما هنا بقى من الذين صنع الصالحات في حاجة مهمة فيقول ايه والفاهمون يضيئون كضياء الجلد الجلد هي السماء المنورة والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الظهور سيب اللي في ايدك وتعال اشتغل معانا الذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب الى ظهر الظهور لان دي غالية اوى عند ربنا لانك رجعت له واحد من ولاده فلما ترد واحد الى طريق البر تفضل زي الكوكب منور كده الى اخر الظهور طب ده امتياز كبير اوى طب واحد يقول انا ما ما معرفش اعمل ايه نقول ايه المطلوب نعمله يعني هل نكرز يعني نسافر ونبشر نحن نعرف شو نعمل الحاجات دي شوفوا الآية بتدينا بيها بتقول ايه كما كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم إلى العالم يبقى مثالنا الأعلى في القصة ايه ربنا يسوع له المجد طيب الآب أرسلك ايها الابن الوحيد انت جيت الدنيا تعمل ايه هنعمل زيك لو لخصنا حياة المسيح له المجد هتلاقي هي انتهد بالفداء لكن كان فيه حاجات تاني كمان أولاً أولاً نقول أن المسيح له المجد ارسله الاب عشان يعلن حب الله للبشر فأول رسالة سهله تقولها أو توصلها لكل انسان إن ربنا بيحبك ودي ما توصلش غير لما أنت تحب الشخص يمكن مش هتعرف توعز يمكن ما تقدرش تقول كلام كبير انما المسيح حب الناس عشان يقولهم الله الآب يحبكم <تصفيق> فاهمين الفكرة؟ ما تعمل كده ما انت مرسله حب الناس لأنك لما بتحبهم هيجي الوقت اللي تقولهم أصل ربنا بيحبكم وحتى لو ما قلتهاش بصريح العبارة هي هتوصل برضه يبقى أول رسالة لنا كمسيحيين مش الوعظ ولا التعليم ولا الكرزب بمعناها الصحيح إنما هي اساسا رسالة حب لو عيشت حياتك تحب كل الناس في ناس هتعرف المسيح من غير ما توعظ ولا وعظة في ناس هتوصل وهتتحط تبع الكواكب برده مع إنك هتقول ربنا أنا ما أتكلمتش هيقولك معلش بس أصل انا كنت مريض وانت زرتني فزيارتك غيرتني وكنت مسجون وجتلي فزيارتك عرفتني ان ربنا فكرني وكنت عطسان ووجعان وشبعتني كنت وكنت وكنت اذا اولا احنا مسؤولين او محملين برسالة الحب خليك حب أولك من أخرك الله محبة وانت شبهه تبقى أنت يقولوا فلان محبة الفروض يطلع كده يساوي يعني في, في الانثروبولوجي في يعود يحط تعريف للإنسان يقولك مش عارف حيوان اجتماعي مش عارف كائن ايه انما إحنا عندنا تعريف مبسط جدا بما أن الله محبة والإنسان هو صورة الله إذن الإنسان محبة تعريف غريب عمي مش موجود بقى في العلوم الإنسانية ده موجود في تبعه عرف ربنا عيش زي ما المسيح عاش هو كتلة حب تتحرك تحب كل الناس بلا حدود وبلا شروط مفيش شروط هوفر اللي بيتعامل معه وواتيفر عاوز ايه وويريفر ووانفر فهمين؟ حط كل حروف الجن هو كده ربنا يسوع في اي وقت وفي أي مكان وإلى أي أحد و بلا حدود و بلا شروط هو ده الحب المسيحي طيب ما دي أسهل من الكلام شويه كلنا بنخاف أو مش عارفين طيب ماله صدقني لو حبيت الناس هتيجي اللحظه اللي مش هتقدر تسكت هتلاقي مع معلوماتك البسيطة هتتكلم لوحدك لأن ربنا هينطقك حتى لو ما كنتش ناوي تتكلم بس لو كنت بتحب هي الأول والآخر هي كلمة الحب فالرسالة الأولا هي رسالة حب تاني رسالة ممكن نقولها كما أرسلتني أرسلتهم المسيح ليه؟ قال أنا جاء عرفكوا بالقاب أنتوا مش عارفين الله أنتوا مش عارفينوا كبشر تخيلتوه عالي متعالي وتخيلتوا قاسي مفتري وتخيلتوا تمساح ماشي في البحر وتخيلتوا صنم وتخيلتوا ملك وتخيلتوا شمس أنا جاء أقول لكم من هو الله؟ الله هو أبويا مسيح قال كده يعني الله هو أبويا أنا وانتوا مش تقدروا تشوفوا بس انتوا شايفيني اللي شايفني شافوا فنقول له يا ده حلو أوه إذا كنت انت ابنه الوحيد يبقى هو حلو او ادي الفكرة ببساطه فاحنا شغلتنا زي ما المسيح عرف الناس بالله من خلاله احنا شغلتنا نعرف الناس بالمسيح من خلالنا يبقى اولا هنقدم حب تاني حاجة انك هتعيش شبه المسيح يمكن ما تدارش تقول كلام عن المسيح بس كما ارسلتني ارسلتهم المسيح جدا يعرف الناس بالاب وقال لهم الاب ده ابويا فانت كمان يقول لك يا دا انت حلو قوي تقول لهم اصلي تبع المسيح اصلي المسيح جوايا اصلي حته منه اللي شافني شاف المسيح ودي اللي كانت مزعلاكم من, من بولس مش دي اللي زعلتكم من بولس وقلتوا باين عليه تغر ووقع في الكبرياء خفتوا عليه لما قال له تمثلوا بيه كما انا ايضا بالمسيح ما كانش مغرور على حاجة بس كان عارف رسالته ايه رسالتك يا بولس اقول للناس المسيح حلو قوي. تقول هلهم ازاي؟ ابقى شبهه، لانه هو قال لي انا مش هقعد في الدنيا انما انت قاعد في الدنيا وانا فيك يلا وريهم بقى وريهم أدي انا حلو يبقى تاني رسالة هي معرفة الله والمعرفه مش نظري ومش معلومات ومش وعظ الناس مش محتاجه وعظ الناس نفسها تشوف المسيح كل الدنيا تتمنى ترجع ألفين سنه عشان تتفرج على المسيح وهو بيوعظ وهو بيتكلم وهو وهو حنين طيب ما روح المسيح فيك ده حط روحه فيك ده انت بتاكله اكل عشان يثبت فيك هما للناس مش شايفة المسيح ليه؟ ما هو يهم عمي مش الشبه والحكايه يعني شكلها الاثنين لكن احنا كمان مش شبه يبقى اولا رسالة حب اثنين رسالة معرفة معرفة يعني ايه؟ يراكم الناس يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا ابوكم وده دي رسالتك كمسيحي بقى ناس تشوفك خير تقول تصنع خيرا طيب خدوم وديع ايوه هو ده المطلوب عشان يقولوا اصله مسيحي بس خلاص وصلت ادي رسالتك مش لازم تبعث برضو الرساله الثالثة بقى وال والصعبه شويه كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انت جيتلي يا رب قال بصراحه كده جيت افديهم جيت اموت عشان يعيشوا جيت عشان اتحول لاكل وشرب ليهم جيت عشان يعملوا فيا اللي هم عاوزينه عشان اوصلهم السماء اخ لقيت طلعت رساله صعبه قوي لا ولا الثانيه ها يعني يعني انت عاوز ايه يا رب قال يعني عاوزك بدل تمشي وراي تبقى مستعد تموت عشان الناس تحمل صليبك يعني ايه تحمل صليبك بقى يعني تبقى مستعد تفدي الناس زى مستعد تتعب مع الناس حتى لو انت مت وهم عاشوا عشان كده هتوصل الرسالة صح عشان كده الخدمة ألف ب في الحياة المسيحيه المسيحي غير الخادوم مش عاوز أقول غير الخادم مش مسيحي ما جئت لأخدم بل لاخدم وأبذل نفسي عن كثيرين مش أخدم بس خدمة إلى آخر المطاف إلى آخر العمر ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه ابتدي الأول قدم حب اثنين خليك شبه المسيح في فالرسالة تطلع على قد ما هتبقى شبه المسيح وعلى قد ما هتحب هتلاقي حتى لو احتاج الأمر أن تفدي لن تتأخر عن الفداء لأنك كده هتبقى مسكت الأبدية في يقول بولسي مساوس امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت خليها في ايدك ما تروحش منك بيع عمرك عشانها موت عشان الناس زي ما أنا مت قدم جسدك ودمك للناس زي ما انا قدمت جسدي ودمي ليك قدم روحك للناس زي ما انا قدمت روحي ليك قدم عمرك للناس زي ما انا قدمت عمري ليك ساعتها تبقى انت صاحب رساله لالهنا كل مجد وكرامه إلى الابد